بوك تو شزدسة اي چاتري أربعة وستون أربعة وستون نغاціا يدن النفي واحد <زم> النفي <النرزوميام ريج> لا افهم الكلمه لا أفهم الكلمه يا نيروزوميم لا افهم الجمله لا افهم الجمله يا لا افهم المعنى لا افهم المعنى المعلم المعلم هل انت تفهم المعلم هل انت تفهم المعلم نعم افهمه جيدا نعم افهمه جيدا Učiteljica. Al muallima. Al Razumijete li učiteljicu? Hal' anta tafhamu al Hal' anta tafham al Da, dobro je razumijem. Naam, afhamuha žajidan. Naam. Nafhamuha žajjidan. Ljudi. Al nas. nas. Razumijete li ljude? Hel anta nas? Hel Ne, razumijem ih tako dobro. La. لا افهمهم بشكل جيد لا لا افهمهم بشكل جيد приятельica الصديقة, الصديقه هل لديك صديقه هل لديك صديقه دا إمام. نعم لدي صيق نعم لدي صديق رك الاابن الاابن كرك هل لدي ابنا هل لديك ابن نا. لا ن كرك لا ليس لدي ابنه لا ليس لدي ابنه